ا ل م و ق ع ا ل ر س م ي لفضيلة ا ل ش ي خ م ح م د سيد ح ا ج ر ح م ه الله ي ق د م لكم ه ذ ه ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن والصلاة و ل س ل ا م ع ل ى ر س و ل ا ل ل ه ا ل أ م ي ن وعلى و آله خ محمد ا سيد حاج رحمه ا ل م س ل م و ن في ك ر و ت د ع و ا ت ا ل ز و ا ج ومن آ ي ا ت ه أ ن خلق لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا لتسكنوا إ ل ي ه ا وجعل بينكم م و د ة و ر ح م ة إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ح ي ا ة ذات خ ص و ص ي ة ولذلك يقول الله جل وعلا عنها هن لباس لكم و أ ن ت م لباس لهن ولو أ ر د ن ا أ ن ن أ ت ي بفصحاء ا ل أ ر ض وبلغاء الدنيا وحكماء ا ل أ ر ض لما س ت ط ا ع و ا أ ن يتجاوزوا هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل أ خ ا ذ ه ا ل م خ ت ص ر ة ا ل م و ج ز ة ا ل ق و ي ة ا ل م ت د ف ق ة بالمعاني ا ل ح ي ة هن لباس لكم و أ ن ت م لباس لهن للباس خصائص وأول ذلك الإحاطة والرجل يحيط بالمرأة خصائص يحيط وعواطفها وهي كذلك ومن م ش ا ا وعواطفها ع ر ه وهي و كذلك خصائص اللباس الالتصاق وهذا في ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة موجود ومن خصائص اللباس الستر ومن خصائص اللباس التجمل والتزين وكل هذا متوفر في هذه ا ل ح ي ا ة الزوجيه ة الآية وفي التي قال ا ل ل عز وجل فيها لتسكنوا إليها بلاغة فيها الحاصل أ ن الرجل يسكن مع ا ل م ر أ ة و ا ل م ر أ ة تسكن مع الرجل يسكنان في غ ر ف ة و ا ح د ة يسمونها ب غ ر ف ة النوم ويجعلون بيتا و أ ث ا ث ا ت يتخذونها مطبخ ص ا ل ة و أ و ض ة غ ر ف ة للعيال هذا لتسكنوا معها لكن ت س و الله معها ك ن ا ل قال لتسكنوا إ ل ي ه ا ل أ ن ق م ة السكن و ن ه ا ي ة السكن ينبغي أ ن يكون في ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ا ل س ك ي ن ة و ا ل ط م أ ن ي ن ة ر ا ح ة البال والاستقرار والهدوء وممكن أقول الزوجية أولى وفي حواء كوك زوجة لكم آدم أم ليسكن الإنسانية الجنة قبل أن ينزل لكن الأرض أي أخ أب العلاقة العلاقات الإطلاق خلق قبل خلق على الله إلى له إليها يخلق له له له له له شيء هي يجيب يجيب يجيب جاب حتى يأنس ومن ي ط ئ ولأنه لا يقدر على الوحدة ولا على وبالمناسبة الزوجية في الوجود والله هو الوتر الواحدا ومن لا على على الانفراد سلته الفرض الصمت أحد يقدر في كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان الذي خلق ا ل أ ز و ا ج كلها مما تنبت ا ل أ ر ض ومن أ ن ف س ه م ومما لا يعلمون أ ي شيء على ا ل ز و ج ي ة سماء وارض ليل ونهار شمس وقمر موجب و س ا ل ب جن و إ ن س فسبحان الذي خلق ا ل أ ز و ا ج كلها ذكر و أ ن ث ى فسبحان الذي خلق ا ل أ ز و ا ج كلها مما تنبت ا ل أ ر ض النباتات على ا ل ز و ج ي ة ومن أ ن ف س ه م ومما لا يعلمون ليل ونهار سبحان الله الفرد الوتر الصمد الذي لم يتخذ ص ا ح ب ة ولا ولدا هو رب ا ل ع ز ة والجلال سبحانه فبالتالي ا ل ع ل ا ق ة ا ل ز و ج ي ة أ س ا س العلاقه ا ل ب ش ر ي ة هي أ س ا س ه ا يعني م ا ت ق و ر ه الام و ا ل أ ب و دي بعد ا ل أ ز و ا ج ل أ ن ا ل أ ز و ا ج ولدوا فكانت ا ل ع ل ا ق ة مع أ ب ن ا ئ ه م علاقه أ ب و ه وبنوه و ا ل أ و ل ا د تزوجوا فكانت العلاقات ب ع د د ه ة العمومه و ا ل أ خ و ا ل وهؤلاء إ ذ ن هذه ع ل ا ق ة ب د أ ت في ا ل ج ن ة يا السلام وبث ع د ذلك قال و ب منهما رجالا كثيرا ونساء ا إذا كان الأمر كذلك والحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة هل حياتنا الزوجية الموجودة طيب كذلك الآن على هل قائمة ع ل ى المودة و ا ل ر ح م ة ذ ل ك م ن مسلسل ا ل ت ر ك ي ا ل ذ ي ك ا ن م ل ي ئ ا ب ا ل ر و م ا ن س ي ا ت و ا ل غ ر ا م ي ا ت ه ز الأسرة و ا ل ب ي و ت وذلك كأن ا ل ن ا س ي ف ق د و ن ه ذ ا في ح ي ا ت ه م ومماته ف ي ر س ا م و ن ن ح أ م م ا ت م ت ل ك ا ل ر ص ي د ا ل و ا ف ر و ا ل إ ر ث ا ل ض خ م أ خ ل ا ق ا و ت و ا ض ع ا و أ د ب ا ت ه و ق ا ر ف ي م ا الآن كثير من ا ل أ س ر م ل ي ئ ة بالمشاكسات مليئة ب ا ل ش ق ا ق ا ت مليئة ب ا ل خ ل ا ف ا ت ا ل ز و ج ي ة ولهذا أ س ب ا ب ك ث ي ر ة جدا منها الاختيار غير الموفق الذي يقوم على المظهر شاف في حفلة أجبته الذي يقوم على الشهوة الذي هناك بعد رسالي ولا أخلاقي في حفلة فقط يقوم يقوم على أجبته أن بعد دون الإسلام يقدس الحياة الزوجية ويقول يقدس أحدكم وفي بضع أحد صدقة بضع هذا إ ن دل إ ن م ا يدل على أ ن ا ل أ م ة ابتعدت عن المعاني ا ل س ا م ي ة المرتبطه ة بالزواج يعني بعض السلف تزوج وقيل ل تزوج يعني تزوج زوجة عمر ا ن خ ط ب بعد و ف ا ت أتمت عدتها ه بعد أن ا ق ل ت ز و ج ت ه ا لأتعلم منها حال عمر في قيام الليل عمر منها قيام في ز و ا ج عجيب فيبقى الزواج عقل و ع ا ط ف ة و م س ؤ و ل ي ة و ش ه و ة ليست ق ض ي ة ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ق ض ي ة التقاء ا م ر أ ة برجل هذا يمكن يتم في أ ط ر ك ث ي ر ة جدا أ غ ل ب ه ا حرام لكن أ ن يتم هذا الالتقاء وفق وكيف ت أ خ ذ و ن ه وقد أ ف ض ى ب ح ض ك م إ ل ى بعض و أ خ ذ ن منكم ميثاقا غليظه هذا هو الذي نفقده ح ق ي ق ة ا ل م ع ا ي ش ة ا ل آ ن كثره الشكوى شكوى ا ل أ ز و ا ج وشكوى الزوجات حتى لو ان احد دار يزوج المزوجين ينصحوا يقولوا م ا تزوج نحن ن ص ح ك م ا تزوج ما ك ي ت وهذا ك نتوكرنا ر زي ما نحن و لا شك أ ن ه كلام غير صحيح طيب د ه السبب ا ل أ و ل الاختيار غير الموفق الذي يقوم إما والمضمون الشهوة والشكل فقط دون الجوهر على دون فقط ثانيا من أ ك ب ر أ س ب ا ب ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل ز و ج ي ة ا ل م ع ا ص ر ة عدم فهم ط ب ي ع ة ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة وعدم فهم ط ب ي ع ة الرجل ل ل م ر أ ة و ا ل م ر أ ة للرجل ا ل م ر أ ة ب ا ل ن س ب ة للرجل لغز يحس أ ن ه ا م ض ط ر ب ة و ا ل م ر أ ة تحس أ ن الرجل غامض فلو عرف فيه كل الآخر منهما أن الآخر فيه أخطاء و أ ن الكمال محال ل ا س ت ق ا م ة ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ل أ ن ه ا لا بد من صبر ولا بد من تجرد ولا بد من احتمال ثالثا من أ ك ب ر أ س ب ا ب المشاكل ا ل ز و ج ي ة تدخل ا ل آ خ ر ي ن بين ا ل أ ز و ا ج فيفقدون ا ل م و د ة ويفقدون الرحمه ة فبالتالي أ ل الرجل النسابل بقول عليهم ادخلوا والمرأة أهل الحياة أخواته يحرشوا هكذا تستقيم أمه رابعا من اكبر الاشكالات بين الزوجين جفاف المشاعر وشح العواطف الرجل لا يستطيع ان يعبر عن مشاعره ل ل م ر أ ة و ا ل م ر أ ة تعتبر ان ابداء المشاعر نوع تقصير بل بنوع لابساه الرجل الذي يتعامل مع مرأته بنوع انسجام يقولون كلام الرجل انسجام خاتم وما في كلام الرجل مع مرأته مرأته منسجم في ذي فيشنه مع مع ومتفقين يا أخي ي ق وهذا ل لك لابساو دي و خاتم كلام مستفز ب ا ل ن س ب ة للرجل السوداني فبالتالي جفى في المشاعر والعواطف للأسف فيه والتفريض في أكبر كبيرة بملء والواجبات الآخرين المشاعر الإشكالات التي تعرض الحياة الزوجية لهزة كبيرة جدا للأسف الشديد وأقول هذا الكلام بملئ في عدم الحياة الزوجية والتفريط في الحقوق、والواجبات. إما أن تقصر المرأة تدخل لهزة وأقول تعرض تقديس تقصر عدم من أن في ا ل خ د م ة والاعتناء بمظهرها وبيتها و إ م ا أ ن يقصر الرجل في وقته الذي يعطيه لامراته أ سأنقلكم ت ه إلى ك ش و أزواج و و ى ز ا ا ج ل الرجال يقولون البسمع كلام الرجال يقول النسوان الحق والبسمع كلام النسوان يقول الرجال حخشوا النار الرجل يقول امرأتي لا تعاملني بندية ترد علي الكلمة بالكلمة يقولون يقول يقول يقول علي يرح تحترمني ترد وترفع ذي ذي و بندية بل ت ص ا عليها و آ خ ر يقول زوجتي لا تحب أهلي ل تريدني و تريد اهلي تريد أ وتغيير إ ذ ا أ ن ف ق ت على أ خ و ا ت المساكين أ و على أ م ي و آ خ ر يقول زوجتي لا تعتني بمظهرها ولا ت ح ت م ببيتها و إ ن م ا تتهندم عندما تريد الخروج ل م ن ا س ب ة من المناسبات آ خ ر يقول زوجتي ع ب و س ة أ د خ ل وهي م ك ش ر ة و أ خ ر ج وهي م ك ش ر ة الآخر يقول زوجي ت ك ث يسيؤني ر غير برضو ة المثقلة الطلبات تنهال علي بالطلبات لكاهل الشكاوى والزوجات يقولنا علي وإلى ذلك من ن و تقول و ا ما هنا ن لك ز ج ي ي س عباراته ج ا ر ح ة وكلماته ن ا ب ئ ة و أ ل ف ا ظ ه س ي ئ ة وربما أ ح ي ا ن ا يمد يده ويضربني و أ ح ي ا ن ا يسيؤني ويسيء أ ه ل ي أ خ ر ى تقول زوجي كثير س ه ر ي خارج البيت لا يعطينا من وقته و أ خ ر ى تقول زوجي علاقاته م ش ب و ه ة ي أ خ ذ الجوال ويخرج منا ويتكلم خارج الغرفه ة خافتة يتمتم ويهمهم في حياته غيره زوجي طعامي شرابي لبسي زوجي بكلمات وعبارات تقول تقول لم أسمع منه كلمة يسمع كلام ولا لا على ولا على ولا على ل إثناء إطراء وأخرى ه أخرى أحس أن أ ويهملنا ويهمل عياله أ خ ر ى تقول زوجي لا ينفق علي اخرى تقول زوجي قد فر وترك لي العبء الثقيل و ا ل م س ؤ و ل ي ة ا ل ع ظ ي م ة المهم الكل مدان وصيتي في ختام هذه ا ل ح ل ق ة وصيتي للرجال ا ل م ر أ ة مخلوق عاطفي رقيق ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة تؤثر فيه و ا ل ع ب ا ر ة ا ل ح ا ن ي ة تغير مساره وكذلك ا ل م ر أ ة ا ل ع ب ا ر ة ا ل ح ا ن ي ة تغير مسارها و ا ل ك ل م ة ا ل ر ق ي ق ة تفجر كوامنها أ ل م يقل شوقي خدعوها بقولهم حسناء والغواني غ ر ه ن الثناء و أ ب ل غ من ذلك قول علي رضي الله عنه ل ف ا ط م ة لما وجدها ت س ت ا ق بقضيب أ ر ا ك أ خ ذ منها قضيب ا ل أ ر ا ك وخاطبه قائلا وهو اياك أ ع ن ي واسمع يا جاره خذيت يا عود ا ل أ ر ا ك بثغرها أ م ا خفت يا عود ا ل أ ر ا ك أ ر ا ك لو كنت من أ ه ل القتال قتلتك ما فاز مني سواك س و ا ك ا ل م ر أ ة لا تريد من الرجل إ ل ا شي ء واحد الاحترام والتقدير والرجل ماذا يريد من ا ل م ر أ ة الرجل يريد من ا ل م ر أ ة ا ل ط ا ع ة وعدم ا ل ن د ي ة ولذلك وصيتي لكل ا م ر أ ة زوجك طفلك الكبير كطفل عامليه كما تعاملين أ ط ف ا ل ك بالحنان والعطف ولكن اعتبريه طفل بشنبات بس دلليه ودلعيه و أ ش ف ق ي عليه و أ ظ ه ر ي عواطفك له وبالتالي ستسعدون ب ح ي ا ة ز و ج ي ة وتنعمون بموده ة ورحمة أسأل ل ا لي ورحمه ل التوفيق والسداد والعون والقبول ك م تعيشوا حياة س أن أ ي في ة هانئة آمنة مطمئنة وإلى أن ألقاكم أن وإلى ل ق ق ة ا د ة ورحمة أستودعكم والسلام تضيعوا ت والله ودايعوا عليكم ك الله لا الله ر ب